انقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله فالله فضل عظيم انما ذلك الشيطان انما ذلك الشيطان قورف او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 لا ظن أنيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما من خير لأمفسهم إنما من لي لهم ليصدروا إثم ولهم عذاب مه ما كان لا يميز القبيف من الطيب وما كان الله بيطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبقلون بما ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيحلقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبيرا